من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إما لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بي أخروا سجدا وسبحوا, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمرون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الْمَأْوَى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أَرَادُوا أَن يخرجوا منها أُعِيدُوا فيها وقيل لهم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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقرون إن ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه تَليفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَمْ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ مِنْهُ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وأن 114. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 115. الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. فأعرض عنهم